من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يملك لهم رزقا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تضربوا للله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَجَغْرَا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْتَكَرَ مِنَ الْجُدْرَانِ آيَةً وَآخَرُ اتَّخَذَ سَبْعًا فَأَصَابَهُمَا الْوَبَأُ وَقَضَى عَلَيْهِمَا رَبُّكَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تِبْقَيْر هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط مستقيم وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْشِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ الله على كل شيء قدير والله ان خرجكم طُورِنَ أُمَّتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ صِرَاطًا وَالْأَفِيدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُنْشِقُونَ إِلَّا الطَّيْرُ إِنَّ فِي لِكَنَّ آيَاتِي لِقَوْمِي